الذين يضبون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم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 الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله فتبينوا أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين رسول الله. يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم ولكن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 والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي If بَغَت want one of them on the other one, then they will fight against them so that they will ان الله يحب المقتصدين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَيْ يَكُونُ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ وَلَا نِسَاءٌ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 يا Lord, الناس people, خلقناكم من ذكر you وجعلناكم